كَذٰلِكَ يَقْلِبُ اللّٰهُ عَلَى النَّاسِ أَمْثَالَهُمْ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُ الرُّمْحَ فَشُدُّوا وَتَاقًا فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَبْلُغَ الْحُمْأُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِن لِّيَبْلُوَ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ اجْتَنَوْا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ اجْتَنَوْا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَيُظْنُ أَعْمَالَهُمْ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَ أَنَّهُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنْصُرُوا الله, تنصر اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ يَتَنْصِرْكُم وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَّهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَنَهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا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 فَكَا أَيٍّ مِنْ قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِنْ قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلُكْنَاهُمْ أَهْلَكْنَاهم فَنَا نَصِرُ لَهُمْ فَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ كَمَنْ كَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ مَتَاعُ الْجَنَّةِ الَّتِي يُوعَدُ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ غَيْرِ آتٍ فِيهَا أَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ غَيْرِ آتٍ وَأَنْهَارٌ مِّن لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار كمن هو خالد في النار نار و سقماءن حميما وسقماءن حميما فقطع امعاءهم كمن وقارد في النار وسقماءن وسقماءن حميما فقطع فقطع امعاءهم ومنهم من يستمع إليك حتى اذا خرجوا من عندك قانون للذين اوتوا العلم ماذا قالوا انفا اولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا اهواءهم الَّذِينَ اهْتَدوا وَزَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ فَهَل يَظُنُّونَ إِلَّا السَّاعَةَ أن تَأْتِيهِمْ فَهَل يَظُنُّونَ إِلَّا السَّاعَةَ تَأْتِيهِمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ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 رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْبَشِيرِ يَطَّبِعُ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأُولَٰئِكَ ضَاعَتْ قَوْلُ مَرِ ۖ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقَ اللَّهُ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتَقْطَعُوا أَرْحَامَكُمْ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 الشيطان سوّر لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قانون الذين كرموا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم استمرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يطنمون وجوههم وأدبرهم ذلك من انهم متبعوا ما اسخط الله وكره رضوانه فاحبط اعمالهم ان حسب الذين في قلوبهم مرض ان لن يخرج الله اضغانه ولو نشاء لاريناكهم ولو نشاء لاريناكهم فلعرفتهم بسمائهم ولا تعلمنهم في نحل القرن والله يعلم اعمالكم ولنبلوا انكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلوا اخباركم ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول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 وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أَجْرَكُمْ وَلَا يَسْأَلُكُمْ أَمْوَالَكُمْ إِنْ يَسْأَلْكُمُ فَيُحْقِمُكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ هَأَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَدْعُونَ نَتَّفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ادعونا نتفق في سبيل الله فمن كنا يدخل ومن يدخلت انما يدخل عن نفسه ومن يدخلت انما يدخل عن نفسه والله الولي واتم الفقراء اللَّهُ الَّذِي يُعْطِي الْفَقْرَ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا, ثم لا يكونوا أَمْثَالَكُمْ